وقت بلنا في هذه الدنيا حسن تو وفي الآخرة إننا هدى إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمة واسعة ألا شيء فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ رَسُولًا نَّبِيًّا أَلأم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 طيبات ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم أصرهم والأغلال والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به داروه ونصروه واتبعوا النورا الذي انزل معه واتبعوا النورا الذي انزل معه اولئك هم المفلحون قل يا ايها الناس ان رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فامنو بالله ورسوله النبي الام الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى امة يهدون بالحق وبه يعدلون